الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد فعال لما يريد له الأمر من قبل ومن بعد وهو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أفضل من صلى لربه وقام وخير من حج بيته الحرام بلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى اصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فأوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فهي الزاد في المسير والرفيق المؤنس بعد الرحيل من تلبس بها ستر ومن اعتصم بها نجا من الهلكه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ايها المسلمون حجاج بيت الله الحرام لقد اكرم الله عباده بمواسم للخيرات مترادفه بها تحيا قلوبهم وتزكو نفوسهم جعلها الله موارد للتزود بالطاعه وتجديد العهد مع الله والخلوص من عوالق الدنيا وصوارفها فما ان ودعوا شهر البركات والرحمات إلا ويلوح لهم في الأفق موسم الذكر والتهليل والتكبير والتلبية موسم الوقوف بعرفة والحج الأكبر ورمي الجمار وقضاء التفث والطواف بالبيت العتيق موسم تعظيم شعائر الله المذكية للتقوى في النفوس ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ايها المسلمون لقد جمع الله لعباده في مواسم لقد جمع الله لعباده في موسم الحج انواع العباده الثلاثه القوليه والبدنيه والماليه والعظم شان هذه الاعمال الثلاثه كان من الحكمه ان يسبقها تجرد من عوالق الدنيا ونزع لما يكون سببا في جلب الصوارف عنها فكان اول عمل يعمله الحاج قبل النيه والتلبيه ان يتجرد من لبس المخيط أن يتجرد من لبس المخيط وكان في هذا التجرد اذانا بالصفاء والخلو من الغشش وكان فيه نزعا لاعتبارات المظاهر على المخابر وان تقوى الله والقرب منه سبحانه هما المعيار الحقيقي فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواه مسلم التجرد من المخيط عباد الله يجعل الحجاج على حد سواء مهما اختلفت اصنامهم يستوي في ذلكم شريفهم ووضيعهم وغنيهم وفقيرهم فلو كان كل منهم على لباسه المعهود لطفقت الافئده والابصار مشرئبه تتاملها وتنظر اليها فيدب اليها الغيره والحسد والشحناء والبغضاء فتتنافر القلوب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 ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجه. التجرد عباد الله هو خلوص الشيء من مخالطة غيره له فالتجرد من المخيط هو نزع الثياب ليحل الإحرام محلها والتجرد من الشرك هو ترك كل عبادة سوى عبادة الله وحده والتجرد من البدعة هو ترك كل سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والا يعبد المرء ربه إلا بما شرع ففي نزع, المخيط ففي نزع المخيط في الحج والتجرد منه دلالة ظاهرة على أن من أراد تحصيل تحلية صافية لا بد أن يسبقها بتخلية صادقة فإن التحلية, إنما فإنما التحلية فإن التحلية إنما تحل في فؤاد المرء بعد التخليه، ومن أراد اللبن الصريح فلينزع عنه الرغوة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا والحاصل يا رعاكم الله أن المرض في حقيقة التجرد يرجع إلى عنصرين رئيسين لا ثالث لهما، أحدهما التجرد في الإخلاص. والآخر التجرد في المتابعة فتجرد الإخلاص ينفي كل شائبة من شوائب الشرك الأكبر والأصغر الخفي منه والجلي فإن من تجرد في إخلاصه لله لم يشرك معه غيره وفي الحج من مظاهر التوحيد ما لا يتسع المقام لذكره ويجمع متفرقها كله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أي له وحده دون سواه فإن من الناس من يحج رياء وسمعة ومنهم من يحج لدنيا يصيبها أو رغبة يحصلها فكان التجرد لله طاطعا كل سبيل إلى غيره وأما تجرد المتابعة يا رعاكم الله فهو عنصر عظيم وسياج منيع يتم الحفاظ من خلاله على عنصر التجرد في الاخلاص اذ لا نفع في اخلاص لا تتحقق فيه متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اي يقع, يقع الاخلاص في موقعه اللائق به وهو ان يكون موافقا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه اذا تحقق هذان التجردان عباد الله فلا تسالوا حينئذ عن حسن انتظام الناس في حياتهم القوليه والعمليه لأن من تجرد لله في إخلاصه ومتابعته فحري به أن يصيب, الحكمة إذا نطق أن يصيب الحكمة إذا نطق وأن يعدل إذا حكم وأن ينصف إذا وصف وأن يعرض عن اللغو وأن يعرض عن اللغو إذا سمعه وأن يملأ الله قلبه في الحكم وأن يملأ الله قلبه في الحكم على الآخرين بالمنطق العدلي للعاطفي فلا تمنعه عين الرضا عن الإقرار بالعيب، كما لا تدفعه عين السخط إلى التجني والبهتان، ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ألا والله. ألا والله وبالله وتالله لو تحقق في الأمة هذان التجردان لما ظهر الفساد فيها ولا كثرت الفتن ولا عمت البغضاء والشحناء أفئدة المؤمنين ولا اتسعت الفرقة بينهم ولا سفكت دماؤهم واستبيحت أموالهم وأعراضهم في صياصيهم أو قريبا من دارهم ولما رأينا في الناس مقاماً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 قال ابن الجوزي رحمه الله ومن تلبيس إبليس قدح بعضهم في بعض طلبا للتشفي ويخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه الأمة للذب عن الشرع والله أعلم بالمقاصد ولكنها الأدواء, ولكنها الأدواء والأهواء عباد الله وحب الدنيا وكراهية الموت تريدون عرض الدنيا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 الا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم فباي حق واي تبرير يستبيح احدنا دم اخيه المسلم وباي حق واي ذنب تزهق النفس المعصومه ويعبث بانتظام الحياه الامنه هانئة الا يعلم العابثون الا يعلم العابثون بالدماء ان عصمه الدم اعلى درجات الامن الدنيوي فاذا ضاع فما سواه من صور الامن اضيع ا لاجل الدنيا, الدنيا يسفك الدم الحرام ا حظ دنيوي زائل تزهق ارواح دون جريره الا متى تصحو امتنا من غفلتها لتعي خطوره ما يدبي القلوب ويبكي العيون من مآسي إخواننا المسلمين في كل مكان حيث تسال دماؤهم بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير يستنشق القاتلون يستنشق القاتلون الطغيان والجبروت فيستنثرون الدماء والرقاب والأشلاء إنهم قساه القلوب غلاظ الأكباد من عصابات طاغية معتدية أباحت لنفسها أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بالأمن إلا لها وعليها فهي في نظرها من يستحق الحياة لا غيرها فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح وحقوق الجوار حتى أدمنت رؤية الدماء فلا تنتشي إلا بها ألا فبشر القاتل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 في ذلك اليوم وفي رقبته دم امرئ مسلم فكيف بمن في رقبته ما لا يحصى من الدماء المعصومة ذلك اليوم الذي سيتحقق فيه قول الله ومن أصدق من الله قيلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذا وصل رحمكم الله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 وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذوا الشرك والمشركين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم ااتي نفوسنا تقواها